بسم الله الرحمن الرحيم طاشمين لك آيات الكتاب المبين تعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من فكر من الرحمن محتف إلا كانوا عنهم مرضين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 وَيضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيْهَا عَوْنًا وَلَهُمْ عَلَيَّ ظَنٌّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَا عِندَكُم تَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمْ تَسْتَفِئْنَا مِنْ عُمُرِكَ شَيْئًا وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خستكم فوهب لي ربي حكما وَهَبْ لِي رَبِّي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُبَشِّرِينَ فَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَعْفَتَ بَنِ إِسْرَائِيلَ وَلَفِي عَوْنٍ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 تَأْكِرُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَشْكُورِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى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 قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميطات يوم معلوم وقيل للناس هل أنت مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون لَنَا لنا لأجرا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن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 إَِّهُ لَكَ بقَُّ عََّمَكُم الشّحرَ فَلَ سَوفَتَلَ لَأقَِّ عَ أَيتَكُم وَأَرْدُ لَكُم مِنْ خِلَافِون وَلَ أُصَّبََّكُم أَجمَعينقالَاالوا لَا ضَيْرَ منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أنتم ما أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباد الله فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذعون فأخرجناهم من جنات مبين قُنوز وَمَقابٍ كَر كَذَلِكَ وَأَْرَت نهابَن إ الشَّائِي لَ فَأَفَّعُهُم مُشْرِقين فَلََّ تَر أَن جَمانِ قَالَ أَشْحافُهُ شَ إِا لَ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضطرق بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم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 أَوْ يَفَعُونَقُمْ أَوْ يَظْرُونقالَاوا بَلْوجَدِنَ أَبَ أَنا كَذَلِكَ يَفَالُون قَالَ أَفَرَأَتُم م قُتُم تَغضُون أَمتُمْ وَآبَ أُكُم الأأَقدَبُون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 التي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم التين رب هببي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة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 وَأُزْلِفَتِ التّنّةُ لِلْمُتّقِينَ وَبُذِذَتْ لِجَحِيمِ ذِي الْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا قُنْتُمْ تَحْصُدُونَ إِنْ تُنْذِرُوا إِلَّا يَرْصُصُونَكُمْ أَوْ يَكُبُّ فِيهَا هُمْ وَالضَّالُّونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِذْ تُسْوُونَ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 وإن ربك لهو العزيز الرحيم كتبت قول نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما كم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أمؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على إِلَّا أُتَشَوَّهُنَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا رُسُلُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَغْضُوبِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشطون ثم أغرقنا بعث الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثر تَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَتَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقَوْمُ هُودٍ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبغون بكل ريع آية تعبتون وتتخذون مصانع لعلكم تفلدون وإذا بطشتم بطشتم جفالين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمتكم بما تعلمون أمتكم بأنعام وبنين وجنات وعون إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 أتترقون فيما هاهنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هظيم وتنحقون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون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 فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرق ولكم شرق يوم معلوم ولا تمسوها في سوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فَعَقَرُوها فَأَصْفَحُونَا إِن فَأْخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ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 الثقران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فلأنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعمل من القائن رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عشوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم سَاءَ مَطَرُهُم مُّنذُ نُذِرَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَتَبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ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 قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشع مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكتبوه فأخذهم عذاب يوم الظلا إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان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 عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلتناه في قلوب المدرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن مدعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعكون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وَمَا تَرَسَّلَ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَشْتَطِعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَصْنَعُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ في السَّاجِدِينَ إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على تَنَزَّلُ تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاببون والشعراء يتبعهم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعهلوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتشروا من بعد ما ظلموا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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاببون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون لِيَنَأَمُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَشَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا غُلِبُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلُبُوا أَيُّ مِنْ